قال رحمه الله قوله تعالى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الا ان يس الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وقوله استبق الباب اي تسابقا الى الباب يوسف والمراه وهذا الكلام متصل بقوله تعالى وانا قد همت به وهم بها متصل بالكلام المتقدم وما بينهما اعتراض جاء به بين المعطوفين تغريرا لنزاهه يوسف عليه السلام تقدم معنا ان الله قال ولقد همت به وهم بها لولا ارى ابرهان ربي كناني كنصرف عنه السوء او الفحشاء انه من عبادنا المخلصين واستبق الباب فقوله لولا هم وهم بها او قوله لولا ارى ابرهان ربه الى قوله من المخلصين هذا كله اعتراض بين واستبقى وبين ما تقدم من قوله ولقد همت به وهم بها وحق الكلام ولقد همت به وهم بها واستبق الباب هرب يوسف بعد ان را برهان ربه سبحانه وتعالى خرج منها وانفلت عنها واستبق الباب وتسابقا الى الباب يوسف وتلك المراه يوسف يريد الفرار وتلك المراه والعياذ بالله تريد الفاحشه وإيقاع الفاحشه معه واستباقهما مختلف استباق يوسف للباب للفرار من هذا الامر العظيم ومن هذه الدعوه التي تدعوه هذه المراه اليها وامّا استباقها مسابقتها ليوسف لاجل الوصول الى ما ارادت ومنعه من الخروج وليقع بها فيكون قوله أن قد همت به وهم بها واستبق الباب متعاطفان وما بينهم اعتراض وهذا الاعتراض فيه تقرير نزاهة يوسف عليه الصلاة والسلام وقدت قميصه من دبر أي أنها شقته ومزقته من دبر سابغت معه الى الباب والباب كان مغلق الباب كان مغلق وارادت منعه وقدت قميصا وشقت قميصا من دبر والف يا سيدها لدى الباب هذا من الفرج على يوسف عليه الصلاه والسلام ان السيد كان مباشر عند الباب ففتح الباب ورا ما را من ما حصل من تلك المراه ومن شق الثوب ثوب يوسف عليه الصلاه والسلام ومباشره بادرت هذا من مخر النساء مباشره بادرت بهذا الكلام قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء واستنفت هذا الكلام واتت بهذا الاستفهام ما جزاء من اراد باهلك سوء ثم اجابت عن استفهامها الا ان يسجن او عذاب اليم فلم يوجبها زوجها بل هي اجابت عن نفسها اي فما جزاؤه الا ان يسجن بعد ان وضعت الاستفهام وضعت الجواب فاتت بهذا المكر واتت بهذه لتبرئ نفسها من هذه من هذا الامر وهو مراوده يوسف والاصرار على الفاحشه معه عليه الصلاه والسلام فقالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ثم اجابت هي بنفسها اي ما جزاه الا ان يسجن او عذاب اليم هذا عن القول بان ما استفهاميه وهناك قول اخر على ان ما نافيه بدليل الاستثناء بعدها قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجنا عذاب اليم فاتت بهذا الكلام مكر العياده بالله وتبرئ ان ما حصل منها ونسب الذانك يوسف وان هو الذي يريد هو الذي يريد حصل منه ما حصل من المراوده وهو أبعد عن هذا تماما ولكن هذا من كيد النساء ومن مكر النساء العظيم كما سيأتي وبدأت بالسجن ولم تذكر العذاب الأليم بدأت أولا بسجنه ثم ذكرت بعد ذلك العذاب الأليم قيل العلة في البداء ثم التثني بذلك أن المحب لا يحب ايلام محبوبه فبدات بالسجن انه يسجن ايام ثم يخرج ثم انتقلت الى شيء اخر انتقلت الى شيء اخر هو العذاب الالم والله عل في هذه النكته هذه نكته مستنبطه في البداه بالسجن الا ان يسجن ثم او عذاب الالم الا ان يسجن وعذاب الالم فاتت بالسجن اولا قبل العذاب الالم لان المحب لا يحب ايلام محبوبه وانما يسجن يسجن اياما ثم يخرج واتت العباره التي تدل على عدم السجن الابدي والدائم لان لو ارادت الدائم كما يقول بعض اهل التفسير وهو ابن الخطيب رحمه الله لقلت يجب ان يجعل من المسجونين اي من المسجونين على الدوام كما قال فرعون عليه العائن الله لا اجعلنك من المسجونين الذين لا يخرجون من السجن على الابد ولكن هي لا تريد هذا تريد ان يسجن اياها من عندها ثم يخرج بعد الانفه والله اعلم في مثل هذه النكت التي يذكره العلماء لكن لا باس ان تذكر فلما سمع يوسف منها ما سمع برى نفسه فهي تريد ان تبرئ نفسها بالباطل وانها ما راودت ولا فعلت شيء انما هو حاول معها فلما سمع عنها ما سمع وتريد انقاء التهمه التي هي هو بريء منها عليه الصلاه والسلام برء نفسه وبرء ساحته فاذا اتهم الشخص بشيء من الامور لا يسكت فيقول يا اخي ترقم ايش علينا منهم يا اخي هذا تاما وسهل يضرك ويضر سمعتك وربما تسقط به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انها صفيه من غير اتهام انها صبية فيوسف لما اتهمته وانقض عليه هذه التهمه قال هي راودتني عن نفسي ما راودته ولا نحولها وانما هي راودتني عن نفسي وحاولت معي على ان يحصل ما يحصل ويوسف هرب منها بعد ذلك فلما رمى يوسف بما رمته به برئ ساحته عليه الصلاه والسلام وقال هذه المقانه هي راودتني عن نفسي فاحتمن الصدق من كل منهما وتحير ذلك الملك وتحير ذلك الوزير ما يدري بماذا يحكم فيسر الله سبحانه وتعالى من أهل بيتها من يحكم ويأخذ بالقرائن في الحكم ويعمل بالقرائن فذكر هذه القرينة أنه ينظر إلى قميصه إن كان القميص قد من دبر فهو صادم وهي الكاذبة وإن كان القميص قد من قبل فهو صادم الكاذب وهي الصادقه وان كان القميص قد و ممزق و شق من قبل فهي الصادقه وان كان من دبر فهي الصادق فهو الصادق ان قصي فهي الصادقه من قبل وان كان من دبر فهو الصادق وهي الكاذبه وقد جعل الله سبحانه وتعالى للحق علامات وامارات ودلائل تدل عليه ومن هذه الدلائل التي جعلها الحق ان الله سبحانه وتعالى نزه نبيه يوسف عليه الصلاه والسلام بهذا القميص بهذا القميص وهذه العلامات او الامارات يفهمها من يفهمها ويعقلها من يعقلها ويجهلها من يجهلها والناس ليسوا سواء فهذا الشاهد تفطن لهذه القضيه ولهذا الامر لانه كل واحد يدعي يوسف يدعي وهذه المراه تدعي وما في عندنا شيء ولا شهود وانما نظر هذا وهذا من توفيق الله سبحانه لذلك الرجل لاجل تبراءه نبي يوسف عليه الصلاه والسلام صفيه فجعل هذا الشاهد والحاكم ينظر في القرائن واتى بهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى والعمل بالقرائن معلوم عندهم ان كانت من قرائن قويه يعمل بها وتترتب عليه الاحكام تترتب عليها احكام لم يوجد شهود وجدت هناك قرائن قويه تدل على المقصود في بعض الاحكام الشرعيه يؤخذ بها ففي هذه الايه العمل من قرائن فان هذا الرجل ما عندهم دليل ولا شهود ولا اعتراف من احد لا اعتراف من هذه المراه وانما كل واحد غنتهما عن الاخر فيوسف يقول انا بريء وهذه تقول لا اراد ان يفعل معي كذا وكذا فانتصمت منه امتنعت منه فوفق الله سبحانه وتعالى ذاني في الشاهد لي عمل من قرينه وينظر في قراء القراء التي تدل على صدق أحدهما فنظر إلى القميص فحكم بهذا الحكم فإن كان القميص مزق من قبل فصدقت وهو كاذب عليه الصلاة والسلام حشا وإن كان قد من دمر فهي الكاذب وهو صالب ونسأل الله العافية والسلام وهذه بلو عظيمة على يوسف الله إنه ابتنا عظيم يمر به هذا النبي الكريم ومراحل في الابتلاء بالرمي حتى مكنه الله سبحانه وتعالى وصار على ما صار عليه من خزائن اهل مصر وهذا ما جاء لنا بعد هذه المراحل التي مر بها عليه الصلاه والسلام <تصفيق> قال رحمه الله او انه تعالى واستكمل الباب وكان ذلك ان يوسف لما راى البرهان قام مبادرا الى باب البيت هاربا وهم وهم بها نون الرء برهان ربي واستبق الباب وكل ذلك بعد هذا اعتراض فبعد البرهان خرج يوسف او هرب منها عليه الصلاه والسلام وهي تبعته لازالت مصر على البلاء عن وذلك كان يوسف لما راى البرهان قام مبادرا الى باب البيت هانبا وتبعته المراه لتمسك الباب حتى لا يخرج يوسف سبق يوسف وادركته المراه تعلقت بقميصه من خلفه فجذبته اليها حتى لا يخرج قوله قدت قميصه اي فشقته من دبر اي من خلف فلما خرج نقي العزيزه وهو قوله تعالى وان فيا سيدها لدى الباب اي وجد زوج المراه قطفير عند الباب جالسا مع ابن عم لرعيل اما يكون عند الباب او رااد الدخول ان يكون جالسا او قائم يريد الدخول هيكون يوسف فتح الباب فاذا بهذا الرجل اريد ان يدخل واقف على الباب وقد يكون جالسا والله اعلم اي وجدن زوج المراه تفير عند الباب جانسا مع ابن عم اللي راعين مع ابن عم اللي راعين الله اعلم هل هو ابن عمها ما انه شاهد من اهلها من اغاربها هو ابن عم او ابن خال او اخ الله اعلم حاصل انه من اهلها ومن اهل بيتها ومن اهل المراه شهد بالحق وعمل بالقرائن انصافا واقامه الحق على القريب والبعيد وتمريئهني هذا البريء وهذا من فضل الله ان الله جعل الحق يا اخوان علامات وامارات تدل عليه يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها فالحق له نور وله علامات وله دلائل وبراهين تدل عليه ومن ها هذه القضيه بعث هذا الشاهد من اهلها يشهد بالقرينه من وجدت معه فهو الصادق ومن تخلفت عنه فهو الكاذب فتخلفت عن المران قرينه وجدت مع يوسف فهو الصادق وهي الكاذبه خان مع ابن عم من راعين فلما راته هابته وقالت سابقه بالقول لزوجها ما جزاء من اراد بي اهلك سوء يعني الزنا ثم خافت عليه ان يقتله فقالت الا ان يسم لان المحب كما سمعتم لا يحب ايضاع الشر على محبوبه هنا يحب الا محبوبه قالت اجعلوا في لما خافت عليه ربما يقتله ويبطش بي عزيزه يعتني على زوجتي في بيتي وربيتها واحسنت اليه فربما يقتله فخافت على يوسف لا زالت تحب يوسف ورحيمه تزعم انها به والله ما تدعوه اليه اهون اشد من القتل ما تدعوه اليه لو حصل وهو بعيد معصوم اشد من القتل ان يقتل هذا الامير لكن امراه ناقصه عقل ودين وقامت سابقه بالقول لزوجها ما جزاء من اراد باهلك سوءا وهذا الاستفهام على قول وهذا السيناف ايضا في هذه الجمله مباشره ما جزاء من اراد باهلك سوءا فاجابت اي الا ان يسن اي ما جزاء او الا ان يسن هي التي اجابت او على ما تقدم معنى على النفي ما جزاء هذا نفي اي ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسن نفي واثبات فهي محتملة الآية السفهام ثم الجواب إلا أن يسجن على تقدير كلام دل عليه ما تقدم فما جزاءه إلا أن يسجن هو محتملة للنفي وقالت سابقة بالقول زوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا يعني الزنا ثم خافت عليها أن يقتله فقالت إلا أن يسجن أن يحبسه أو عذاب أليم ضرب بالسياط ولما سمع يوسف ما قالتها قال هي راودت راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي برا نفسه يعني طلبت مني الفاحشه فابيت وفررت بينما كان يريد يوسف ان يذكرها فلما قالت المراه نعم كان يريد يوسف ان يعلن هذا لاناس ان احسنوا اليه في البيت واكرموه وضيفوا ذلك السيد ولئن العزيز وما كان يريد ان يدخل زوجته بمثل هذا الذكر لكن اضطرني هذا فانه ان لم يتكلم ربما ينبس هذه التهمه ظلما وبقي عدوانا وافتراء وكذبا علي واضطرني ان ابرئ ساحته ولا اسقط ويذكر امراه العزيز بهذا الذكر وان كانت ربى في البيت واحسن اليه لكن هذا شيء لا بد منه ولا ينتهي شخص ليس سمعنا ذلك انه الى احسن اليك احد تسكت عن باطله تسكت عن باطله او يحتاج الى بيان باطله بين باطلين احتاج الى بيان باطله وين احسن اليك من جهه معينه فالسكون عن الباطل ما يصلح هذه هما باطل التي رمي بها يوسف عليه الصلاه والسلام فاحتاج يبرس الى ان يبرئ ساحته هما قال هذه احسنت اليا مع انه ربما ما يرد هذا وايضا زوجها احسن اليا فلا بد من ذكر هذا في البراءه وعيبها بهذا الشيء وأن هي التي تجرأت على إرادة المعصية وهي لم تقل أنه واقع عني وإنما قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هي تريد تبرئ نفسها من الفاحشة وأنها لم تصل إلى الفاحشة معه وهكذا برأت يوصف أيضا من جهة أنه لم يفعل الفاحشة بعده وإنما, وإنما يريد فبرأت نفسها في كلامها وبرات يوسف من الفاحشه وانما الاختلاف في المراوده وانما الاختلاف في المراوده فلم تبرئه ولم يبرئه وام الفاحشه فكلاهما بريء منها بشهاده المراه قال انما كان يريد يوسف ان يذكره فلما قالت المراه ما جزاء من اراد باهلك سوءا ذكره فقال هي راودتني عن نفسي قول وشهد شاهد وحكم حاكم من اهلها اختلفوا في ذلك الشاهد قال سعيد بن الهمير والضحاك كان صميا في المهد هذا فيه نظر احتاج الى دليل انه كان صميا في المهد والأدلة جاءت في غيره في من نطق في المهد وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهكذا أيضا الصبي جريج أي عني الذي طعن في بطنه وهو ليس منه وإن من تلك الزانية ومن ذلك الراعي طعن في خاصرته ونطق وهكذا أيضا الصبي الذي كان مع أمه في الأخدود وقد تقاعصت أن تنزل في الأخدود قال يا ام اهتق الله اصبري وهو صمي لا ينطق في هذا في هذه السن فانطقه الله سبحانه وتعالى واما بالنسبه للشاهد يوسف هذا احتاج لدني فكان انه حاكم ولكن وصفه بشاهد كانه اقام العزيز حاكما بينهم وحكم بينهم وكل واحد اتى به شيء هذه تقولها وهو يغنى وكانه اقامه حاكما وسمي شاهدا يحكم بينهما فحكم بينهم بهذا الحكم ينظر في القميص والسياق الله علمدل على انه كبير وعن انه حاكم طانه رحمه الله فقال سعيد بن جوبير والضحاك كان صميا في المهد انتقه الله عن زوجان وهو رواية العوف عن ابن عباس رضي الله عنهما والعوف معلوم عندكم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكلم أربعة وهم صغار ابن ماشطة ابن فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم عليه السلام قال راه ابن جريج أو ابن جريد في التمسير عن ابن عباس الإمام أحمد ولم يرفعه وابن وحبان في صحيحه من والد الضمان قال الهيثمين آخرة عن نبي هرين وهذا إسلام الصحيح إسناد المخرجاء وصحه الشيخ أحمد شاكل في تعليقه على الطمر الموضوع السابق ونظر الشيخ الألباني ماذا قال في هؤلاء الأربعة يا ابن وماشي طاحت أجل دليل أقوى من هذا فمنه من لم يرفع هذا الحديث جعله موقوفا وينظر في صحة الموقوف هذا وأما صاحب جريج وعيسى بن مريم هذا قد جاءت الأدلة على ذلك وقد دلنا القرآن على نطق عيسى بن مريم في المهد يكلم الناس في المهد وكهلاء ومن الصالحين وصاحب جريج قد صح الحديث كما هو معلوم وشاهد يوسف يحتاج دليل أقوى من هذا فإن ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقال به ولكنه من طريق العوف يعني بن عباس وختلف في رفعه كان هو روايه معوف يعني ابن عباس رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تكلم اربعه وهم صغار ابن ماشطه ابن فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى ابن مريم عليه السلام وقيل كان ذلك الصبي ابن خان وقيل كان ذلك الصبي ابن خاني المراه ابن خاني المراه والله اعلم كل هذا الله اعلم وقال الحسن وعكرمه وقتاده وجاهد لم يكن صبيا ولكنه كان رجلا حكيما ذا راي قال سنده ابن عمير عيل فحكم فقال ان كان قميصه قد من قبل اي من قدام فصدقته من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين فلما راه الى اخر سيتم ان شاء الله فانا في عند قولي وان كان قميصه قد من دبر فكذبته من الصادقين هذه الايه فيها دليل على اي شيء على العمل بالقرائن قويه فتبنى عليها الاحكام والتبرئات وعمم بعض الامور فما تصرح بالقرائن كزنا وغير ذلك هذه امور عظيمه لكن مثل هذه الاشياء يعمل مفهوم بالقرائن فيها وهكذا ايضا من يجالس اهل الاهواء يلحق بهم يعمل بالقرائن فيه وقد عم من الصحابه رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله ما نرى ود وحديثه الا المنافقين فقالوا انه منافق يا رسول الله قلنا تقول هذا انه يحب الله ورسوله قال والله ما نرى ود وحديثا للمنافقين هذه قرينه على انه منهم واليهم لكن رسول الله برئ لان اخ الصحابه الجليل فان ادلنا في العمل من قرائن كثيره فعند منى السنه واستبق الباب ما معنى استبق تسابق اليه احسنت وهذا الكلام متصل باي شيء اخانا محمد وانا قد هممت به وهم بها لونا الراب والربي متصل بما تقدم وما بينهم اعتراض فقال استبق الباب وما بين المتعاطفين اعتراض وجئ بذلك الاعتراض تقريرا لنزاهة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام قوله قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ما هي ما هنا قيل السفامية وقيل نافية أحسنت ولم تقل من فعل بأهلك سوءا تبرئة لنفسها من الفاحشة وأنه ما زن بها وما حصل شيء من الأمر العظيم وإنما مراودة وإرادة مراودة وإرادة وأيضا فيه تبرئة يوسف أنه ما فعل الفاحشة وإنما إرادة ومراودة فالإرادة والمراودة هذه المختلف فيها من من من من حصلت فقالت هذا الشيء والا لا شك انها حصلت منها حصلت منها لكن اتت بشيء ربما يقبل منها وتبرئ نفسها من الفاحشه العظيمه وانما فعلت شيئا من ذلك وانما هي اراده ومراوده فقط وعندمن لماذا بدات بالسجن الا ان يسجن او عذاب اليم م? لان المحب لا يريد الالم المحبوب فبدات بهذا قبل عذاب اليم فاذا حصل هذا الحمد لله واذا يحصل فانماس انه يضرب بشيء من السياط على ما ذكر ان تفسير امم إن عمدك يا كيدا سياتي وصف كيدها انه كيد عظيم ما هو سهل هذا الذكاء عنده ويا في بيت العزيز غالبا ما يكون مثل هذه البيوت فيها الاذكياء فيها الاذكياء فمنهم من يستعمل ذكاءه في الخير ومنهم العياذ بالله في الشر الا مثل هذه بيوت الامراء وفيها تجد فيها نوابغ لكن بعضهم اعرض عن الخير ويستعمل سياسته هذا في الشر والمكر العياذ بالله والا فيها فيها من فيها ما يصلوا إلى مثل هذه الأشياء ويكونوا من هذه البيوت اللي هو عندهم ما عندهم والله يمنع عليه بمثل هذا لكن بعضهم يستعملوا في الخير وبعضهم يستعمل هذا الذك أفشر فتجد أبناء مثل الملوك وهذا قالب عليهم مثل هذا عندهم دهاء لذلك يخلفون أباؤهم في السياسة وهذا أمر موسى وفي الملك والملك يحتاج الناس عندهم دهاء وعندهم ذكاء وكل واحد يلسك الملك لا نشك انه عندها من الدهاء والدكه ما عندها ولكن كم من ذكي وليس بذكي فهي انا ذاك ليست بذكيه ولكنها تابت الى الله فيما هو يدل عليه سياق الايه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من هو الشاهد هذا الذي شهد بين الصبي وغين بن عمرو الله علوم شاهد من اهلها બિા શહીદા બિહાદી શહાદરી ફહલ ફહ સાદુન ખેલ્યા કમીસો મેન કુદા شقه احسنته شقطته ومزقته احسن من قبل ما معنى من قبل من الامام احسن انه الحديث ضعيف قول شيخ الالباني رحمه الله الحديث ضعيف السلسله الضعيفه اذا ما عندنا ما اثبت بهذا الحكم او من وثم زياده الحديث زياده على ما هو معلوم من الحديث الصحيحه ممن تكلم في الصغر اي في الزمن الذي لا ينطق فيه امثاله الاولاد الصغار هنا هذه من المعجزات قال هان بن صياد هو المسيح الدجال هو دجال من الدجاجه او ليس بالمسيح الاكبر بدليل انه يدخل مكه والمدينه والمسيح الأكبر لا يدخل مكة والمدينة وابن صياد كان في المدينة وسار إلى مكة لما قيل له أنت الدجال الأكبر قال كيف أكون الدجال الأكبر وهاء أنا في المدينة والآن أنا منطلق إلى مكة أو رأوه في الطريق والدجال ما يدخل المدينة ولا مكة فهو ليس بالدجال الأكبر وإنما دجال من الدجاج لها هل تابعون اللهو أعلم وفي خلاف لكن هذا الذي يظهر دخوله مكه والمدينه يدل على انه ليس بالدجال الاكبر لكن هؤلاء الذين يقولون بانه الدجال الاكبر يقولون هذا انما يكون او عدم الدخول يكون بعده يكون بعد اذا خرج من تلك الجزيره وهذا مما يجانب العلم ان الدجال موجود الان ونصياد كان موجودا في ذلك العهد في ذلك الوقت لما رآه تميم رضي الله تعالى عنه تميم الداني أبو رقية فرآه في جزيرة مكبل مسلسل وتحدثوا معه وأخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحدث بأحد الصدر هو يعرف هذا فهذا يدل على أن النصياد ليس بالدجال الأكبر فالدجال الأكبر كان موجوداً والنصياد كان موجوداً ولا زال الدجال الأكبر موجود ولم يأذن الله سبحانه وتعالى بخروجه وتضعيف حديث الدجال أنكره أهل العن ضعفه بعض العلماء وأنكروا عليه وهو ثابت في مسلم وما ينبغي أنه ضعاف أن تمي من رآه فرآه وتحدث معهم فإن عم صياد الله أعلم هو أعور ومن أهل ذكر في شمائنا أنه أعور الله أعلم حتى لو كان اعور ما هو بالدجال الاكبر مع الادله هذه وجود الدجال في الجزيره وجود منصيه وانه كان موجود بالمدينه او قد يكون لم يخلق بعد لكن الدجال كان موجودا قبل منصيه لان المنصيه كانت صغيره في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم انه لم يوجد قبل كان صغير او لم يخلق والدجال موجود راه تميم هذا صواب انه ليس بالدجال الاكبر ان وجود الدجال قبل منصيه وهكذا ايضا لان الدجان لا يدخل المدينه ومكه والصياد كان يدخل المدينه بل هو ساكن في المدينه وهكذا دخل مكه نعم نعم ذكروا هذا لكن لا اعلم منظر ينظر سنم صياد انهم لكن يعدو في المنافقين بعضهم يعدو في المنافقين وانه منافق والمنافقين من لا علم انا بعض المفسرين في قوله وغلقت الابواب قالا سبعه وهنا قال واستبق الباب يدل على انه واحد فما الجمع بين ايتين الجمع بما جمع بعضهم علم فان هذا الباب هو باب الخروج الذي يصل اليه الشخص الى المقصود مباشره فذهب يوسف اليه الى الباب الذي يصل الى مقصوده منه وتن كان ابواب اخرى غلقتها ايضا لكن هذا الباب يصل الى خارج مباشره والله اعلم هذا الذي يظهر ان الباب هذا يختلف عن تلك الابواب بحيث انه يصل الى الخروج مباشره منه فذهب اليه يوسف واختاره دون غيرهم الابواب واما انها سبع ابواب والله اعلم تحديد هذا وتقييد بهذا العدد يحتاج الى توقيف لكنها ابواب وغلقت الابواب اكثر من باب ويوسف ذهب الى الباب الذي الذي يصل اليه مباشره للخروج والله علم على ما ذكر بعضهم طاني سلم عليكم الاخ احمد بن عمر ما احسن وادعوا لابنه بالشفاء صلاني شويه اني من عليم العافيه الحمد لله ભાનક નોનાઈ આનંદ